خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نِسَالَاتِ رَبِّي وَنَشَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مسأبنا وقالوا قد مسأبنا مس الضراوء السراوء فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وأنقي السحرة ساجدين،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 لو قطعنا أيديكم وأرجو لكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا موقلبون وما تقيمون منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا افِنِذْ عَنَّا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ ثَمُوسُ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ وَأَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَمَالِكُوهُمْ قَاهِرُونَ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 قال عسى ربكم أن يهنيك عدوكم ويستخفكم في الأرض فلا ترى كيف تعملون ولا قد أخذنا آن فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بَانَ يَغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُسُونَ فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما شبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 وَأَعْدَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْنُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك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 قال يا موسى إني اشطفيتك على الناس بلساناتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وانقل الواح واخذ براس اخي يجره إليه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 ولمّا سكت عن موسى غضب أخذا الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأُحِينَاهُ إلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن يُضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَمَبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتِهَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّ ٱلنَّعِيمُ عَلَيْهِمْ غَمَامًا وَأَنَسَ ٱلنَّعِيمِ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُواْ مِنْ طيبات مَا رَزَقْنَٰكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَسَنَ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ سُوءَ العذاب إِنَّ رَبَكَ لَسَلِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّامًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعطلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إن لا نضيع وأجر المصنحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ صُهُورِهِمْ زُرْزِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسنخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 كيهو به يعدنون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واومل لهم ان كيدنا مَا اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن انه الا نذير مبين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 أَيُشْرِقُونَ أَمَّا لا يَخْنُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُم نَشْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنشُرُونَ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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَقْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن النَّشْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير،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 إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فَيَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسَرْتُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَنِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فأوَكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عاده اجر عظيم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الحق مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله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 وَإِن تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاءَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ